Бук 2: Двадцять чотири. Домовленість про зустріч. Ельмавайд. Ти запізнився на автобус? هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافله هل قد فاتك الباص؟ يا تشكعن على تب 1/2 ساعه لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه تنمايش موبيلного تليفونو собою الا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال будь пунктуальним наступного разу كن دقيقا في المره القادمه كن دقيقا في المره القادمه فيزمنا наступного разу такسي خذ سياره اجره في المره القادمه خذ سياره اجره في المره القادمه Візьми наступного разу парасольку. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. غدًا я вільний. غدًا عندي عطلة. غدًا عندي عطلة. Зустрінемося завтра. هل سنلتقي غدًا؟ هل سنلتقي غدا؟ نجال завтра я не можу. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. في تبو вже є плани на ці вихідні؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ شفتك بوجيهة планы؟ او قد صرت متواعدا؟ او قد صرت متواعدا. يا بروبونيو зустрітися на вихідних. اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع. اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع. نحتفل <تكلم> بنزهة هل نقوم بنزهة هل نقوم بنزهة نذهب إلى الشاطئ هل نسافر إلى الشاطئ <تكلم> هل نسافر إلى الشاطئ نذهب إلى الجبال هل نسافر إلى الجبال هل نسافر إلى الجبال يا زبروتي без офісу سااخذك من المكتب سااخذك من المكتب يا زبروتي без дому سااخذك من المنزل سااخذك من المنزل يا زبروتي на автобусній зупинці سااخذك من محطه الباصات الحافلات سآخذك من محطة الباصات